ما نبالي بالاعادي وكل طاغي في بلادي جنود ا ل د و ل ة تنادي حنا ط ل ا ب الشهادة حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة ما نتراجع في خطانا لو تراجع من سوانا نقدم ع الموت برضانا حنا ط ل ا ب الشهادة حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة ونجهز مفخخاتي وندمر فيها ا ل ض غ ا ت ي بالموت ت ب د أ حياتي عنا طلاب الشهاده عنا طلاب ا ل ش ه ا د ة نصمد في كل المعارك والكل فيها يشارك نوصلك في ع ق ر دارك عنا طلاب الشهاده عنا طلاب ا ل ش ه ا د ة لو تحالف كل عدانه نصبر ونكثر دعانه يكفي إ ن الله معانا عنا طلاب ا ل ش ه ا د ة لا تقولنها ب ع ي د ة نفتح بلاد ج د ي د ة وهذا الفعل اللي نريده حنا طلاب الشهاده حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة قولنا واضح وكافي م ا ي ن وماهو بخافي نذبحهم ذبح الخرافي حنا طلاب الشهاده حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة خلافه قامت ب ق و ة على منها جنبوه تجمعنا حنا فيها أ خ و ة حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة حنا طلاب ا ل ش ه ا د ة ما نبالي بالاعادي وكل طاغي في بلادي جنود ا ل د و ل ة تنادي حنا حنا طلاب الشهادة حنا طلاب الشهادة